بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا اتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضلتم فيه عذاب عظيم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 أنتم لا تعلمون ولو لفضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.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 والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 يومئذ يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون أَنَّ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 ان الله خبير بما يصنع وكل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدي نزيرتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو آبائ بعولتهن, بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ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 وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يُقد من زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يكاد زيتها يطير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 في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال يسبح فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجاره رجال لا تلهيه امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة, الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن, ماءً يحسبه الضمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا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 او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها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 وقد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مارضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون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 وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم, وليمكنن لهم دينهم الذي يمكن لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة